بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبط إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفت قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم يَوْمَهُمْ عَلَى النَّاد يُفْتَنُونَ دُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جنات وريون آقذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين كانوا قليلا مِنَ الليل ما يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هم يستغفرون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 وفي السماء رزقكم وما توعدون فورد في السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المصرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منثرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربوا إليهم قال ألا تأخلون فأوجس منهم سيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.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 قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من لنرسل عليهم حجارة من طين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 وَذَكَرْنَا فِيهَا آيَةَ الَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 إِلَّا رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَافَوْ بِهِ بَلْ هُمْ طَوْنٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَرْوُمٍ وَذَكِيرٌ فَإِنَّ